إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسركين في نار جهنم قالبين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء ربهم جنات عدن تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه